عليهم ولا الضالين آمين وأيوب إذ ربه أني مس ليضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما وَأَسِينَهُ أَهْلَهُ وَأَهْلِينَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَتٌ مِنَ الْذِّيَّ وَذِكْرٌ لِلْعَابِدِينَ وَيَسْمَعِينَ وَيَدْرِي سَوَدَ الْكِفْلِ الصَّابِرِينَ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ فَذَنُّ نُونِ ٱلذَّهَبِ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ مَنَادَاهُ ٱلظُّلَمَانِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلَمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَٰنَكَ مِنَ الظالمين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 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا ويدعونا رغبا ورهبا كانوا لنا خاسرين والتي أحصلت رجها سنسخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها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 يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له وحرام على قرية أهلتنا ما أنهم لا يرجعون حتى إذا كفحت يعجوج ومأجوج وهم حدا يسلون وقُتَرَ بالوَعْدِ الحَقِّ فإذا هي شَخصَةٌ أَرْصَعُ الَّذين كَفَروا يا وَيلَنا قَد كُنَّا في غَفلةٍ يا وَيلَنا قَد كُنَّا في غَفلةٍ مِن هذا بَل كُنَّا ضالين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 ها لا يسمعون إن الذين سبق لهم إن الحسناءُ لا إن كعْنها مبعودون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى سفسهم خالدون لا يحزنون يزعن لك بالغ وتتلقاه الملائكة هذا يوم يكون الذي كنتم عدون يوم تنقض السماء قطيعه للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث أعبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عامدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أن ما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فخل على سواء وإن أدري قريب أنبغي كهر من القول ويعلم ما تظن وإن أدرى لعله بثنت لكم ومداع إلى حين قال رب الحصن بالحق وربنا رحمن المستعان على ما تطمن